بسم الله الرحمن الرحيم يسر اخوانكم في الموقع الرسمي لفضيله الشيخ والزم العوديدي حفظه الله ورعى ان يقدموا لكم هذه الماده والتي هي بعنوان خطبه اشيعيه في ميزان الكتاب والسنه لفضيله الشيخ والزم العوديدي العود حفظه الله ورعاه الحمد لله كفانا ووالد تعيره وهل اقترب ولاقض لي ونرجو بالله تعالى من ذهور ينقذنا ويديق اعناقنا انكم ايات لله فلا مضله وما يضيق فر هذا دع واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبد الله ورسوله اللهم عليه وعلى اله وصحبه وسلم يا ايها الذين امنوا استقيموا حق مقامه ولا تكونوا ايها وانتم مصمما يا ايها الناس تقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده فقلقها ظلجا وبث منها يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يظلم الله ورسوله فقد اتى فاعلا عظيما اما بعد فايها الطاق الذين في كتاب الله وعلى هذه فائنا كل مقتصدين في دين الاسلام بدعه وكنا في تعدل ومباله وكنا في النار يقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما نقله رفاعه بن عبد الله بن عمرو للعام وتواتر عنها هما قال قام وهو طاغى صلى الله عليه وسلم الفرقه دي يومه اذا انت والذين فرقه الى احوا فواحده في الجنه وسبعون في النار وفرقه النار اذا في 70 فرقه فواحده في الجنه واحدى في النار وستنقسم امتي الى ثلاث وسبعين فرقه في الاحوا فواحده في فسنجاني وتتبعوني في النار فلما قال نبي صلى الله عليه وسلم هذا على القول فقال وتذكروا امتي ايكون ما كان اسلام الى ثلاثه متبعين فرقه قلتها بنا الى واحده وقال في يعني الهوى يعني بسبب الهوى واتباع الهوى والمجاي فلما قال ذلك قال اعرض يا رب واغض من هي يا اطباء الامتثال الناجيه قال النبي صلى الله عليه وسلم من كان على مثل ما بلغ عليك اليوم فاحاله ان يثبت ناجيه على طريقه النبي صلى الله عليه وسلم وعلى طريقه صحابه النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم في نظر تنظيم احزاب والجماعات الإسلام في ومنها من على الاسلام بالكليه ومن اعرض عن الاسلام ولكن ضل ضل عن الطيب ولم تبق لنا نقطه واحده كما بينا النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث فالشريف والطريح الجليل ان نقطه واحده هي الناجيه لا عيوها ولا يويل النبي على اضطرابه والتراكم اسمها لان الافكاك هم عندنا وانما البدع والعقيد والدين هو الاعق وهو البدع الى ذلك بينما الى النبي الى الله فجاءت تلك الناديه قال من قال على مثل ما أنا عليك اليوم افاضي فبين منهجها وثريتها وطريقها انه على طريق النبي الله عليه اكبر منبنيا على الكتاب ربنا في باب الطعامه ترى الامه انه قال لمن قال على مثل ما انا عليه اليوم والارض لكن لا يقولون أن نتكلم على الفرق الاثنيه ولكن الذي يقولون أن نتكلم عن بعض أن الهالكه التي فارقت الاثلال بالكليه وان كانت تدعي انت وهي فرقه الشيعة فالشيعة قد انتع علنيه والذي حضرني على هذه الغبه وانا لا اتكلم في هذا الكلام تلك الهجمه الشيعيه الشنيعه التي تنها الشيعة ضد الله ضربا وجزما في امعاء المؤمنين في اتهام جلاله سبحانه وتعالى في السيده عائشه المبرئه من كل التبعات انتم تدعونا بوسائل الاعلام ذلك الشيء الذي جاء على شاشات الفاي وعلى وانا شاشات الوضعيات وذبه سيدنا علي وتعامل بجنا وهذا حكم بذلك على دعاء وانا اقول ابتداء الذي يطبق او الذي يغالي من الصحابيه او اي واحده من الطعام الصحاب او الرياض هذا لا ليس بالصحابه في حديثات وانما هذا يظن كتاب السنه والشرط ايضا أن من نقل الينا القران والسنه النبيه المطهره هو متعارف عليه والله عمرو فاذا شكك الانزال في عداله الطهاره وفي صدق الطهاره وفي منهج الطهاره و احكاميات الله عمرو الفحي فان وفي ذلك لا رقم بالدوره المباشره وانما هو بذلك شكك بصورة في الصوره المباشره في قد القراءه والحجيد والسنه انه واظب الله القراء الى طريق القراء جبريل لم ينجئنا الان وينجئ وينجئ الى القراء وانما نزل على رسول الله صلواتك ونحن لم نرى عليه على التراث والسماء ورب العاظم وقهرها منا اذا كيف ادقتوا ان هذا القول صحيح كيف ظننت ان هذه هذه التي نقلت الينا وقيل ان رسول الله قالها كيف ظننت لانها نقلت الينا بروايه الطابقي الوجود اطباقين امتثال لاحباب النبي عليه, عليه الصلاه والسلام الى منتهى الاتفاق في كل حديث من الحديث الصحيح وجاء بعد ذلك وهو على مرجح والتحديد فمييزوا ان الحديث والمطرح فمييز الصحيح والصحيح والصحيح من الضريب والتضعيف من الضعيف ومن المعلوم ومن المردل ومن الشاذ ومن المطره ومن الباطل ومن الحديث الذي لا يعرف في كتب الجين وميز لنا الصحيح في جانب وغير القليل في الجانب الاخر فجداه الله عنا وعلى وعن الاثاب والمقدمين خير الجاد ولكن اتفق جميره لامر عديد أن الصحابه والصحابيات يقول صادقين بيرد قوم الله سبحانه وتعالى وقدل بذلك في هذه الايه يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وكونوا صادقين ارميهم وصدقونا في هذه الايه لأصحاب النبي عليه الصلاه والسلام وعابيات فمن الله ان نتقيه اولا وان نذير على درب الصحابه العبيدات فهؤلاء قد نضق ارض الىه تبارك وتعالى وارفعوا رقيبا امه بتقى واامروا قلبا واغوا قلبا واقلها كذب كما قال عبد بن مسعود او تعالى عنه اكبر قال اصحاب النبي فالله عليه يطلع هم اصحاب وهو غلاب وكان اطباقه بمنه الكرودا واحملتها فتحا واقدر واقلها تكلف هم اصحاب النبي محمد صلى الله عليه وسلم ذكر الله في القرآن والسابقون الاولون من المهاجرين والانصار والذين استمروا في الجهاد رضي الله عنهم وهم عرض عنه وعد لهم جنات تجري تحتها الانهار اذا تقول الله وعده ونزل القران ايضا فقال كذوبيات لله في قوم يعذبهم كذبونه وذكره الله تبارك وتعالى ايضا في القرآن الكريم في اولى ايه وكذا ذكر الله والقرآن قالوا وعي يذل كلمه عزيز لكي يقول النبي الله عليه وتقلى لا تدعو احابي لا تدعو احابي لا تدعو احابي فوالذي نفسي بيده لو اول قاعدكم من واحد تعبا ما بلغ متى حاضين ولا بسيطه لو عظم منكم نحو المدينه دينا في اعين الدباب لو ارض صراحه منا ب100 خالصه لله لله او فقط اقدار جبل افجي تعبا في سبيلنا ب100 خالصه وذا حاضين ارقى لاقدار المر او لاقدار مش في نبينا فان الصحابيه يفوق اجره لان انك اذا كنت مفرقا وما ماضتك من خطا اعلى درجات العابد فان اجل صحابيه من الطهاره هو ارتقى منها جميعا وافقى لله منا جميعا واخشى لله منا جميعا واعلمنا الله منا جميعا احافظ النبي عليه الصلاه والسلام وهو في يجب ان نذكر اننا جنادي بنعمه الله تبارك وتعالى ثلاث على لديه وجاءه الوحي احيانا انما يتوكل في قوه بلي الكذب ويظهر على تدين على الطراق والسلام وجاءه الوحي يتكلم على رسول الله بكتاب الله وبكلام الله في الصلاه والله كذلك وشرح لكم ذلك وبنكر لكم ذلك لا احد من العلماء ما هو اعلم العلماء وحبيب وقت السماء اخبره بالقرانات عليه السلام فاشرى له ذلك القران وذرع له كلام الله وعلمه من سنته الشريفه اذكريه القائمه النقيه عليه السلام ذلك النبي عليه الصلاه والسلام توكلا على الله قال النبي صلى الله عليه من سب احادي فعليه لعنه والمرارته والله يا بعيد فانا اقول الله على الشيعة لعنه الله على الذين كفروا عايشوا برضا الله تعالى عنها ورضاها ولتهموها بالجنة من يفتحها زوجها النبي صلى الله عليه وسلم فما باع فيما تكلم في رسول الله, الله. انه بذلك يقول قد اتهم الله يقر قد اتهم رسول الله ولم يتهم رسول الله الله عليه الدنيا فاين هو دينك يقول قد جثهم الله وكل هذا قمر بالله تبارك وتعالى وما توقع عاديه او عاديه من العحاميات فانه يثور يثور بلا خلاف بيد القراض والحديد ودليل على ذلك ما روى عن ابن جبير قال قال بينما نحن خارجون الى غوه تبوك مع النبي عليه الصلاه والسلام قال لي الجيش والصوم وناظرون في المنافقين يطعنون بالطعاه ودمنون الطعافه ويقولون نار بين امتقرائنا هؤلاء ارفع بكونا واذبح انسلا واجبل عند اللقاء اربعره جبناء وكان ذافين وكان لي الاكل ارفع بكونا واذبح انسلا واخبر عند اللقاء فسمع عمرو بن مالك قال كذبتم ولكنكم منافقون لا اخبرن رسول الله بقبلكم فقالوا يا عمرو انما نتحدث الحديث لولا عبيه على الصبر ولم يخش ذلك فقال عمرو كذبتم لا اخبرن رسول الله بقبلكم فنظر عمرو ناقدا وانتقل إلى النبي عليه الصلاه والسلام فوجد أوفر ونزل من عليه التي وَيَدْعُوكُمْ كُلُّ النَّاسِ فَتَبِعُوا وَلَن يَضُرُّكُمْ مِنْ اللَّهِ شَيْءٌ إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ الظَّاهِرَ وَالْبَاطِنَ وَمَا كَسَبْتُمْ مِنْ ذَنْبٍ يُحَاطَ بِهِ اللَّهُ وَأَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ لا تعتدوا او كبرتم بعد ايمانكم فكبروا ضلال عند زوجات انكم طاهرون بالطهارة وكم دم الطهارة لذلك هذا حكم شرعي باتفاق العلماء أن من ترك الطهارة أو ترك زوجات رسول الله او احداهن انه ريقه بنصف غورا هل قال دعها لا تعتدوا قد كبرتم فاعبر يبالكم واسترقى العلماء على انه يكفر وعلى انه يرتد وعلى انه يقتل بنت تحدق الكتاب لقول النبي عليه الصلاه والسلام من بدل دينه مفترو ولقوله صلى الله عليه وسلم لا يهمل دم من نصب انه يحد ثلاث السير مبتدي والنصب النفس والتارك دينه هي المخالف للجماعه فاولا تعرفوا دعا في مدينه مكه وبارك جماعته جماعه الاغلاء لطب تنفيذ في النبي علي عليه الصلاه والسلام فادى خبر الى الله سبحانه وتعالى اولا ثانيا الذي تظهر عاجته حينما من ذلك قد قبض دوله او علماء طبعا ذلك لماذا لان النبي طلباه عليه وسلم حينما ارسل عبد الله اينما ارسل عمرو عمرو بن العاص رضي عنه الى هي اول غفوه فجاء عمرو بن فقال يا رسول الله انظروا من هو جاد فجاء عمرو يا رسول الله من افضل الناس الى فقال النبي عليه الصلاه والسلام عمرو ان نور يقول انه انت بعدك اه الذي عقبر عمرو ودموا فقال النبي صلى الله عليه وسلم عائشه من احض الناس اليك في الدنيا في العالم في الجو بين المتقين بين الصحابه بين جميع البشر من احض الناس اليك واني قلبي علم فاجابه النبي عليه الصلاه والسلام فقال على قال, قال من زيد قال ابوها قالت من قالت مرا قالت من قالت مغضب قال وكان كذبه فحيث ان الله ان النبي صلى الله عليه وسلم فاقر الله الى قدم النبي عليه الصلاه والسلام الرجال والجثاء عائشه عايز. بكبر عنها وهي احق زوجات النبي عائشه رضي الله عنها واعطاها كلمه توجه النبي عليه, عليه الصلاه والسلام تدورها في وحي من الله وهذا يرد على الطاعنين من العماليك ومن الملاحقه الذين يطالبون بالزواج من طلعه الله صاحبه فقالوا ان عندها انه تتوج الطبيعه ولا يجوز الزواج من الطريات من الذي قال في التيم من العلماء انه لا يجوز زواج الى الطبيعات ان كن مالقات ذلك من من العلماء الذي قال ذلك ان الزواج علان الزواج علان من اي فتاه تريد اعقها ان تتزوج فتاه ولم كان حبك ما يقتضي الامر فترى فانه يجوز لك ان تعقد على الفتاه ولكن لا يجوز لك ان تخرجها ان تبلغ الا ان تبلغ اما العرض فقد نقلت حديث ابن باي على الجوبيه على اقوال اجمعه لما انت والاجماع على انه يجوز العقد على الفكافي والرجاع عمره ليست واحده باستثره الدين ولكن اتفقوا على انه لا يجوز ايكم بيعا او تنه ان انتبر ذلك العقد وجد العقد فان هذا يجوز اما الدخول بعدها المرو فهذا ما حدث عليه اقراءه و كلام عقد هذه العشره وكان بينه زوج كبير يدخل عليه ان بعد التراضي سنه بعد ما بلغت وكان بينه زوج كبير وكان العرس اكامه عاليه وطويله وواضحه وذكر بعج من بعض الكتب قال وقد شبت عاليته شباب شبابا قويا وكان جدها مدينه وكانت جميله فكانت جدها مدينه وكانت تحتفل نكاح وقد طلبت الكائنات ذات العمر ها والان يوجد من الوجدان مركبه في الكائنات الكائنات العجيب وهو متركم في الطالب العجيب هو متراني او الخليقه العجيب ففي حطم الدنا وفي حطم الاردان وفي حطم الجينه الوراثيه يظهر الناس ويفاض تفاوط الذكري لا اريد ان كلما يتقدم تتقدم الخطوات إلى الامام يغوص العقل يوقظ الخمول ويهبط الخمول فاجداننا كانت أجسادهم عافية أعظم منا وأعظم أجسادنا كانت أعظم منهم وارجع بجنبك من الراء سيد كلامي هذا صحيح وهذا ما جاءه النبي عليه الصلاة والسلام قال الله ولا يزال من خلق ولا يزال الخلق يتناقض بعضه ببعضنا اقوم بي يا ابي اقل خلقا وجسدا من الجيل الذي قبله بالقول وبالعصر وبالقوه وبالمتانه هذا ما قال الله سبحانه وتعالى فعائشه رضي الله عنها قالت قدرت ودخل بها النبي عليه الصلاه والسلام بعد طولها واصبت عليها قدره لكنه رميت علي منها بعد البلوغ ولما ودع ابراهيم من الله الذي خلق عاقلته هو الله الا يعلم من خلق وهو لطيف قريب في الظهائر أن جبريل جاء الى النبي عليه الصلاه والسلام في اول ذي وهو تنبيه واتي من الله تروح الاعباد جاء جبريل كلمه فقال يا محمد وجاء في قرطه البيضاء واشترق والله والله والمقام من الاقبال من الحرير واضع فيها عاقله فقال يا محمد انه وقت يحول الكلام ويقول لك هذه زوجتك قال فخرجت من عند وجهها فاجدها عالقه بالطبقين او تتابع عنها وعليها عنه عنه قال وكان من الليلة الثانيه ايضا في كلام وهذا وحده ثاني فقال يا محمد هذه زوجته لو ثاني من الليله الثانيه فقال يا محمد هذه حكمته من الله اذا لما تزوج وجاء عائشته امتثالا لامر الله تبارك وتعالى الله امر بذلك فامرتي عائشة طاعت الامر من الله وطاعت في عائشة رضى عنها طاعت في الدين وتصفي وامانه وعداله رسول الله صلى الله ما كان رسول الله يدع فرجه من مكان وما كان رسول الله سبحانه وتعالى الذي اختار الله كل الثرى واصطواب على العالمين على الانسجي وعلى الجن وعلى الملائكه وعلى كل المخلوقات اصطواب بعبد وكله ما كان لاهي ان يقع حيوت جو سيكون عائلا الى فيتبار وتعال فذلك الشيء الذي كتم هذا الكلام انما ينطلق من عقيده الايريه 12يه واحده الشيعة ان يعلموا هركها اولا من اعقابه يقول قومني الذي هرك يقول في كتابه حكومات اسلاميه ولو الكتاب حكومات اسلاميه قالوا منا عدانا قرانا ليس فيه ايه واحده من القران المسلمين ينم عن طائفه اولئك يقول اعرف معي من هو ليس في هذا وحده من القران المسلمين واذا اودوا بالقران لا اياه حرضواه واضواه كما اضواوا الكفار من القران الى قران المشركين القران الحق كتاب رب العالمين انا نحن نزلنا الذكر انه تعالى وهو الضال و الشرف الم نذر لك ضغتك وضعنا عليك مترقا الذي القى الضغتك وجعلنا عدلا في الركاء بينما الرجل الصراع انما الرجل الصراع فاذا فرطت قرطوا حربت جلال وتحريم بالرياض فضبطوا كتاب اليهود قال تعالى من الذين هاواوا قالوا الكلمه على مواضعه قال تعالى تؤمن بالذي كتبنا الكتاب بايدين ثم يقولون هذا من عند الله يتوهمون طاقه كبيره ويقول لهم لا كتبت اي يد يقول لهم لا يجوم هذا والله ورسوله وبارك على سيدنا محمد وعلى <تصفيق> الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله اي بعد تحيهي الى الله تبارك وتعالى وتقديري للجميع ثانيا انهم يقتلون الصحابه ما عدا تبعه اصحاب اصحاب النبي عليه الصلاه والسلام اما باقي هؤلاء الطلبه فكلهم اطفال او بحث كما يرجح و منهم جاءت الشيعة وعثمان تابع للشيعة ما عدا علي فانهم لا يتذكرونه ولكنهم يقلبونه فبعضهم يقول طه الشيعة يقولون علي هو الله وبعض الطاهر يقولون هو رسول الله وبعض الثالث يقولون هو حديث اتباع الذين الاولون واولوا الله ما كان رجلي ولكنها فاضت ان امر عثمان تعالى وتكالف عليه وجعله الخليفه لذلك جنوا بالشيعة والاهين لو كانوا الطهارة لا هذا لا هذا قطعه يقتلون قطعه من الله كما ضابط فيه وعمر وجنتيه والجدتين وانما ورثها الى اهل يلعبون بطهارتها كل من يلعن ضابطه ولا عمر وهذه من عقائد الشيعة جاهل ويعبئ الاوضاع في فقط القنوات الهيرين المقتوله في القنوات البطائيه ولا بعض القنوات الشعيه يتم فيها الطعام وما كذلك او رجل المد والحججه الذي تبع عليه والله عنه في بعيد تبقى عاده وما عنده الابدال في وثائر الاء وبالقنوات الدمريه ذاك هناك غير ولكن اذا تعقت عريا بين قوبين أو في من الناس لا كما تصابوا بما هو وهو يدعو من هذه العقائد الكفريه لكن اذا كان يمنع الى النما وهذا هذا يبيع من الناس من المغني اي يكذب به فانه يتخذ ايضا موضوعا في عقائده الخاطئه يسمى بالسرية أو الضبيه ونقول لا بناء لما لا كما جاء في كتاب الكافي للكليني الذي هو اعظم كتاب في الشيعة العارف كتابه, كتابة جاء عنوانه صحيح البخاري انكم مرسلين اعظم كتاب توجه يقول لك الكتاب يا ايمانه لما لا تقي تروا واشتق بها الكذب ايون يرى الانسان خلاف ما يظن وعاد حقيقه النقاء هذا اعتقد النفاق تقال الله عليهم يا فريقين ان المنافقين بالدرك الاسفل إلى النار ولن تجد لهم نظيرا ولن يغفر على احد منهم ما اتى ابدا وراوكم على قبر انهم كفروا بالله وآثاره وما صوروا شيئا المنافقون هم جبهة او تخلية بقيادة عبد الله بن تبره ليكون الذي اظهر الاسلام وهو كان من لم يصل ولكن ظهر الاسلام فقد قال بالله ليس قوما وانما كافر المنافقا فقد الاقتال من الداخل حاروا وذل في جدة جدو هو وضرب والذين معه من القوارض والطبقية كان الغلط في معركة الجبل بين علي وضمها وبين وبين طلح وجميل وضمها الله على ان هو الضعيق كان سبب ذلك وكان السبب فيته بين الجبين ولا ثور ولا غنمه ولا ذلك الطريق المنطقي إلى اولئك المغتصبين الذين في قلوبهم مسلمين الذين لا تؤمن التقريب بين السنه والشيعة هؤلاء اذا الغضاب الذي عرف كان يحب اجتماع عن الله ولم يرضى الله انهم ضالون فيستطيع ان يقر بين القبله الشيعة لماذا لان السنه كتابهم القران الكريم كتاب مصحف فاطمه الذي ليس فيه اي نقطه من القران الكريم وان الغله تقوم موضوعها واظهر وعظيم هو الله والشيعة عظيم الروح علي بن ابي وهو عندهم مقدم حتى على حقوق الله وعند اتر مقدر الحد عند على الله كما يقول قائله يا علي ما لي من استغيث به جواده والراضي ولذا هذه المرحله تنشب في في من الجذاعات الموجوده الان في جذاع وحزمه البار من الجذاعات الموجوده الان احد الفنانين العرب يوضع مدحه ويمدح فيها عليا ويستغيث به من دنبه لا شك انما كانت علمه بطارق عاليه وساميه وراضيه لا ليس والله ليس والله وليس ولا خوفا فما قلنا انت تذيب الذهب بعد ان نادته لو افضل اولا في عواصم افريقيا ثم على على المغرب ثم اجنان ثم كما جاء في بغائر دجاج في الانوار انا كنا المطالب بين الناس على عهد رسوله اذا هذه المطالبة ليست مجموعة محموده لانها تطرف عنها ولم يقم عليهم نبي عليه الصلاه والسلام انا كنا نركب بيننا على عاتق رسول الله صلى الله عليه وسلم انا طول ابو بكري. ثم عمر ثم عثمان ثم علي ولهم في علينا ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم وكثير ما كان يقول الذي حيى طلب والتراء دفنت انا وابو بكر وعمر وغاص انا دفنت امره وامر ابو بكر وتخيل ان مدينه ها كانت تطور دوله الله عائشه واختار ابن عمر حنظه دوله الله وكان الخليفه الاول هو ابو بكر الله وكان الثاني عمر والثالث عثمان والرابع علي ابن ابي طالب رضي الله عنه وعم مفعيل فاولاد اعطابنا واولاد ولكن من غير قبول ومن غير إقرار ومن غير ادعاء ولا تصديق قال الذين بنوا على الكتاب ايها الضالون اينما اتكم مكانا قبلكم الغلو اما اولئك الذين صدقوا عاجلا تمكثوا فمطلع عجل قلوب فانه قد تبضع من ابره المنافقون وتكلموا عليها وحاور ذلك من والله عبر عن القادم للمسلمين وهو الامر الذي يكفي يكفي واؤمر ان يحططوا لله كما قال عليه الصلاه في حادثه حادثه من مشهوره الله عبد وجل نباها من السماء ودفعها نحن وقال كما قال الله عز وجل مضينها وفضلا والمجرمين جميعا ان الله يتولى دفاعه عن الصحابيات وعن الصحابه ولكن ما علي علينا ايضا ان ندافع عنهم وان ندافع عنهم فلو تطور الامر الى انتقال بين بالدوله وتقويه الاقدام فاننا نقاتل دفاعا عن اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وعن زوجاته رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكن الله قال ان الله يدافع عن الذين امنوا اللهم صل وسلم وبارك وأنا على عبدك وحبيبك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم اللهم اجعلنا تقواها وذكنا ان تؤلم ذكها انك انت وليها واولها اللهم ايدنا كرمك النافعه وانصرنا نافعه وحفاه الكرماء اللهم اقر و رحم و بارك فينا في هذه الايام التي واطينا و وافر رحم و بارك وفي الختام تقبلوا تياتي ادوالكم في الموقع الرسمي لنظر الشيخ نذم العروه ودين